قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجم منكم ولا يمسننكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذُكرتم بل أنتم قوم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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ طَالَ دُخُولِي الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ